ودني لك أو تعال وجيبني لك صاحبي يا حبني لك اجلس وخلي الاماني تبتديك وتنتهي لك ودني لك أو تعال وجيبني صاحبي يا حبني لك اجلسوا خلي الأماني تبتديك وتنتهي لك مال النجوم أو دام الزم عيونك بعثرت هد حنان بلقاك اسمتك من هو وضحكتك من هو ما تعرف من السوالف ولا عتابها بسمتك من هو وضحكتك من هو ما تعرف من السوالف عش ولا عتابها ألف ضحكات تحتريك ولا اسمه قلب عاشق دايم يزمي عليك المساء اللي ملاه الشوق ما اسمه ما مساق يمكن اسمه عمري اللي نايم يسمي عليك بسمتك منهو قراها وضحكتك منهو كتبها ما تعرف من انت حاضر في النواطر في سوالف هالغرام وهالخواطر اللي دايم فيني حاضر ما تغيب ما تكفي يا حبيبي لين قلت انك حبيب وانت غايب كنت حاضر في النواطر في سوالف هالغرام Hou er maar tegen, maar te kiep, ja ja, papi. Lijn ik elke papi. Basmetek, min